Allediin yakulun riba, la yucomun illa kma yucomu allediin yakulun riba, la yucomun illa kma yucomu allediin yakulun riba, la yucomun illa kma yucomu allediin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 الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس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 من المس يقومون كما يقوم من 275 b ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما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 275 J. Ve Allah Biağı yasakladı ve Ribaya yasakladı. Ve Allah Biağı yasakladı ve Ribaya yasakladı. Ve Allah Biağı yasakladı ve Ribaya yasakladı. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَحَلَّ واحل الله البيع وحرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا واحل الله البيع وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 275 ABC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 275 D فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مَوْرِضَةُم مِ الرَبِّهِ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ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 فمن جاءه موعدة من ربه فتها فله ما سلف وأمره إلى الله فمن فله ما سلف وأمره إلى الله فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مَوْرِضَةٌم مِرَبِّهِ فَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فمن جاءه موعدة من ربه فتها فله ما سلف وأمره إلى الله فله ما سلف وأمره إلى الله فمن جاءه موغضة من ربه فتها فَلَهُ مَا سَلَفَ وأمره إلى الله فمن جاءه موغضة من ربه فتها فله ما سلف وأمره إلى الله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 275 E. ومن عاد فاولائك اصحاب النار هم فيها خالدون ومن عاد فاولائك اصحاب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 وَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِضَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى عَادَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 276 يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثين يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثين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 Allah riba ve yerbı sadekat. Ve Allah la yihb kull kafar athim. Yemhak 277 A إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم إن آمنوا أجرهم ربهم ولا خوف عليهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم إن آمنوا لهم أجرهم ربهم ولا خوف عليهم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 277B Wala khaufun aleihim ve lahum ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا يحزنون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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون. إن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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا 278 ya. أيها الذين آمنوا تقووا الله وذر ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.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 أيها الذين آمنوا تقووا الله وذر ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله مَا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ما بقي من الربا مؤمنين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا مؤمنين يا أيها الذين آمنوا تقووا الله وذر ما بقي من الرّبائن كن مؤمنين. يا مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن 168. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين Yaa ay yehal ladin amanut takullahu vezru ma bakiy min al riba in kuntu 276, 277, 278. Yemhakullahu riba ve yurbi sadeqat.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 ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين يمحق الله الربا ويورب الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولاهم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 الذيَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُ الصَّلَةَ وَآتَُ الزَّكَاتَ لَهُم أَجرَُهُم إِدَ رَبِّهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلَا خَوْفٌُ عَلَيْهِم ولا هم يحزنون. يا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 ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين كمح قال الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 113. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثين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 أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثين إن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 يا أيها الذين آمنوا تقو الله وذر ما بقي من الرّباه إن كنتم مُؤمنين يمحق الله الرّباه ويُرب الصّدقات والله لا يحب كل كافر أثيم إن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 Eyühellezine âmenu atteku Allahe ve daru ma bekiye minel riba in kuntum müminin 279 A Fein lam tef'aloo fe ezenoo bi harbim min Allahi ve Resulih Fein lam tef'aloo bi من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله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 من الله 279 B وان تبتم فلكم وَإِن تُبَتُّمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أموالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن تُبَّتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أموالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَلَا وَإِن تُبَتُم فَلَكُم رُؤُوسُ أموالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ تُبَتُم فَلَكُم لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن تُبَتُّمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أموالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَلَا وَإِن تُبَّتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَلَا وَإِن تُبَّتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ تُبْتُمْ 279 AB فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا من الله ورسوله وإنتبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبَتُّم فَلَكُم رُؤُوسُ أموالكم لا تظلمون وَلَا تظلمون فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأذنوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبَتُّم فَلَكُم رُؤُوسُ أموالكم لا تظلمون وَلَا تظلمون فَإِلَّا مَنْ تَفْعَلُ فَأَذَنُ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبَتُّ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ فَإِلَّا مَنْ تَفْعَلُ فَأَذَنُ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبَتُّم فَلَكُم رُؤُوسُ أموالكم لا تظلمون وَلَا تظلمون فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبَتُّم فَلَكُم رُؤُوسُ أموالكم لا تظلمون وَلَا تظلمون 280A وإن كان ذو عسرة إلى مَيْسَرَةٍ وإن كان إلى كان إلى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 وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَهُ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى ميسرة وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مايسره وَإِن كان ذو عسرة إلى مايسره وإن كان ذو عسرة إلى مايسره وَإِن كان ذو عسرة إلى مايسره وَإِنْ كَانَ ذُو حُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلٰى مَيْسَرَةٍ 260 B وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كنتم تَعْلَمُونَ وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وأن وَأَن تَصْدَقُوا خَيْرُ الْكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَن إِن تَعْلَمُونَ وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ in إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 280 A-B وَإِن كَانَ ذُو حُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُم إِن كُنْتُم تَعْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُعُسْرَةٌ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَهُ وَأَن تَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُم إِن كُنْتُم تَعْلَمُونَ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 واتقوا يوما ترجعون فيه إلَى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت لا يظلمون وَاتَّقُوا يوما ترجعون فِيهِ إلَى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ فِيهِ إلَى نفس مَا كَسَبَتْ وهم وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ واتقوا يوما ترجعون فيه إلَى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلَى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم تُوَفَّى كل نفس ما كسبت وهم لا يُضلّمون. ما كسبت وهم لا يظلمون.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 واتقوا يوما ترجعون فيه إلَى الله ثُمَّ توفى كل نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وهم لا يظلمون وَاتَّقُوا يوما ترجعون فِيهِ إلَى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ İlallâhi ثُمَّ تُوَفَّا كُلُّ نَفْسِمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 279-280-281 فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبَتُّمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أموالكم لا تظلمونَ وَلَا تظلمونَ وَإِن كَانَ ذُعُسَرَةٌ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَهُ وَأَنتَ صَدَقُوا خَيْرُ الْكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَإِلَّا مَن تَفْعَلُ فَأَذَنُ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبَتُّ فَلَكُم رُؤُوسُ أموالكم لا تظلمونَ وَلَا تظلمونَ وَإِن كَانَ ذُعُسَرَةٌ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَهُ وَأَنتَ تَصَدَّقُوا خيرُ اللَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَإِلَّا مَن تَفْعَلُ فَأَذَنُ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 وَإِن تُبَتُّ فَلَكُم رُؤُوسُ أموالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُعُسَرَةٌ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَهُ وَأَنتَ تَصَدَّقُوا خَيْرُ الْكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم تُوَفَّى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظْلَمُونَ فإن لم تفعلوا فَأذنوا بحربٍ من الله ورسوله وَإِن تُبَتُّم فَلَكُم رُؤُوسُ أموالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَإِن كَانَ ذُعُسَرَةٌ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَهُ وَأَنتَ صَدَقُوا خَيْرُ الْكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ İlâllâhi ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 282 A يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا تَدَايَنْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ Yaa ay yehal ladin amanu ıda tada yel tu bedein ila bireynin ile acein Musam Fa bu Ya Eeyyu hall emmen de tetum bireynin ile acalin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 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوا۟ يَـٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ يا أيها الذين آمنوا إذا تدايَتُ بدين إلى أجل مسمَّم فَقَتُبُوا يا أيها الذين آمنوا إذا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 مَنْ فَكْتُبُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى Eyüha الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسم فاكتبوه يا أيها الذين آمنوا إذا بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ 46. sayfanın tamamı ve 280 2a. Alâdin <gülüyor> ya eklon al ribâ, la yuqumun illa kma yuqum alâyi tekhbûtuhi şeytanu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 يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم, لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس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 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 ثم تُوفِى كل نفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُوا بِدَينٍ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى فَكْتُبُوا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْء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 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَتَوَالِذَكَاتَ لَهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار الأثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَتَوْا الْزَكَاةَ لَهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أموالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَإِن كَانَ ذُعْسَرَةٌ فَنَظِرَةٌ إلَى مَن سَرَهُ وَأَتَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُمْ تُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثم تُوفَى كل نفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُوا بِدَينٍ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى فَكْتُبُوهُ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ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 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَتَوَزَّكَتَ لَهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 ثم تُوَفَّى كُلّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُوا بِدَينٍ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى فَكْتُبُوهُ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْء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 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَاءَ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَتَوَالِ الزَّكَاةَ لَهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَإِن كَانَ ذُو حُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَن سَرَهُ وَأَتَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ